مرارا يشربون من كأسها كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقافون يوما يوما كان شروه مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منه جزاء ولا شكورا إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضه وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كحسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤن ثورا وإذا رأيت ثم رأيت وقيت نعيما وملك كبيرا عانيهم ثياب سندس خفر وإستبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرافا طهورا إن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 وَاذْكُرِ اسم رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا لَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلِينَ وَيَذَرُونَ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 حكيم يدخل من يشاء في رحمة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أنيما